هؤلاء ك الذين اشتروا الضلالات بالهدا فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي مَا فلم ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أوصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء إماء وأنزل السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 فَاطُبْ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَقَ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ طال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 فَلَمَّا أَمَّاهم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَمَّاهم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وقلنا منها رغدا حيث شئتما وقلنا منها رَغَدًا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكرن عمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم وإياهم يفرحون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشترو بآيات ثمنا قليلا ولا تشترو بآيات ثمنا قليلا وإياه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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 فَتُوبوا الى بارئكم فاقتلو انفسكم ذلك خير لكم ان ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدُوا وَقُولُوا حِقَّةٌ أَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِزْقًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّاعَ شَرَتْ عَيْنَاهُ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُنُوا أَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها مما تنبت الأرض من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما شألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون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 ثمّ تولّيتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة له لكم من الخاسرين ورَقَدْ عَرِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَانَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن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 أفتدّم عن أي يؤمنون لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا فعهم إلى بعض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 ناتهم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيلنا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانه وذل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 ثم أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَقُلْ لَمَا جَاءَ أَقُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم استكبرتم.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 وَكَانُوا مِنْ طَبَقٍ يَسْتَكْثِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا يَعْرِفُونَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَو أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله صالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلقه ولبس ما شرعوا فيه أنفسهم لو كانوا يعلمون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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب كذالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وَاعِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنَ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ووصَّبْهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ حَصَّفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْمُسْلِمُونَ أَمْ قُمْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَظَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُضُونَ مِمْ بَعْدِ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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصمعي وما أُتي موسى وعيسى وما أُتي موسى وعيسى وما من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لغو مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شطاق فسيغفيكهم الله وهو السميع العليم صِبْغَةَ اللَّهِ صِبْغَةَ الله، صِبْغَةَ الله، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ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 قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَمًا وَصَطَلٍ لِتَكُونُوا شُهَدَاءً أَعْرَنَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلَنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ بِمَن يَالْقَلْبُ عَلَى عِقْبَائِهِ وَإِن كَانَتْ لَكَ بِرَضَى إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ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 ومن حيث خرجت فَوَلِّ وجهك شَطْرَ المسجد الحرام وحيث ما كنتم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لَّئِنْ يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا ۚ فَمَن ولأتم اللَّهَ عليكم ولعلكم تهتدون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 ولنبنونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في القتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدب مبين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 أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يختذون، ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولذاء، صمّ بكم عميلا فهم لا يعقلون.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 وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعيد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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قدب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْدَّهْرَاءِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن قُلُو الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ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 هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علِمَ اللَّهُ أنَّكُم كُنتم تخطئون أنفسكم فتابَ عليكم وعفى عنكم. فالآن بَعْشِرُهُنَّ وَبَتَغُمَ كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَقُلُوا وَشَرَبُوا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 كذلك يبين الله آيات الناس لعدم يوم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهنق الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخزته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زَيْنًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْقَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَظْلِمُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله نبيّين مبشّرين ومؤذّرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحق مبين الناس في ما اختلافوا فيه، ومخترف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلوا مِن من قبلهم مستهم البأس والضرا وأزجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله أنا إن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 القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدَّدٌ مِن قَمَّ عَن دِينِهِ فَيَمُتُّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِّقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُولَئِكَ حَبِّقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 ولا تُمكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدُ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذني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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَكْتُمُوا مَا خَرَّقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِكُمْ إِن إِن كُنتُم يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فإن خِفْتُمْ خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افترت به تلقى حدود الله فانا تعتدوها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 فإن طلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ولا تتخذوا آيات الله مزوراً وذكر نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُنُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ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 وَإِنْ طَلَّقْتُمُ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُوهُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَنَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فعلنا فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِمَّا غُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُ مُبْعَثْنَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الله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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم ماتوازه وهو الذين آمنوا معه قالوا لقد لنا اليوم بجانب وجنوده قال الذين يبنون قال الذين يبنون أنهم من الله كم من فئة قليلة كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَرَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوهُ لِجَالُهُ تَوَجَّنُوْهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرُغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقَتَرَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَهْدَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُم بِمَا يَشَاءُ وَلَوْنَا دَفَعَ اللَّهُ إِلَّا سَبْعَ ضُوَّةٍ بِبَعْضِ لفسدت الْأَرْضُ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 لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقانا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَا قِلْيَطْمَ إِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سايا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابن في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله آسر عليم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 كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابوا وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 أَيَوْا عِبَادِ تُؤْحِذُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبر. وأصابه الكبر وله ذرية بعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 يُؤْتِ الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤنوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم هداء ولكن الله يهدي من يشاء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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمّن فاقتبه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فليكتب وَالْيُمْنَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِنْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مِن يَقُونَ رَجُلٍ فَرَجُلٌ وَمَرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاءِ أَن تُظْلَأَ إِحْدَاهُمَا فتذكر فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم